بسم الله الرحمن الرحيم ألك لا أميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْرِجَ الْأَرْضَ كُلَّهَا فَإِنْ كَانَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قِرَابًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهد وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فقال حبة من خردل فتكنت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 إِنَّ أَنكَرَ الأَصواتِ لَصَوْتُ الحَميرِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ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 ومن يسلم وجهه إلَى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبههم بما عملوا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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الخلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا ضشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلنما نجاهم إلى الببز فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خاطر كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عو ولده